بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان ان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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء مرنوره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم اجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاء في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلم ورشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أَوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ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 قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عصيت رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من سموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 تَظْرُونَ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظَرِّينَ وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريحا وفتم وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان I'll mm be -hmm. الا انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه سماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى الأرض زخرفها وزيانت وزيانت وظن أهلها.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 أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم كان من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا. اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار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 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلَ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 قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وما كان هذا الْقُرْآنُ أي يفترى من دون الله ولكن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل عملي ولكم عملكم أنتم فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إنه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 لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيت إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمات به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 ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا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 جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون قال الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب.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 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قَبْضُ ولا تنظرون فان توليتم فما سألتكم من أجر إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معهم في الفلك وجعلناهم خلايا فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فاظر كيف كان عاقبة المنذرين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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قَالَ موسى أَتَقُولُونَ للحق لما جاءوا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 وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى سَمَجْتُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا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 مَا بمصرب بيوت وجعلوا بيوتكم قبلة وبشر وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينت وأموالا في الحياة يا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب دعوةكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأذ بعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان مِنَ من الناس عن لَغَافِلُونَ لغافلون قال قد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ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 وَإِنْ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إِلَّا هو وَإِنْ يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء والغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى